بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتقل ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةَ وَلا نُشُورَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ بُلْمَوْذُورَا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأطيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 وَمِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أِنْ هُوَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يا أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة إذا رأتكم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله فيقول اأنستم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء تعتكُم وَآابَ أَهُم وَ مَ تعتَكم وَآابَ أَهُم حََشُذِكْرَ وَكانوا قَوْمَ فقَدِكَ الذَّبُوكُ بِمَا تَقُونَ فَمَا تَستَط يعونَ صَْْسَ وَلَا نَصْرَ وَمَيْ يَوظلٍِ مِنْ كُم نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرَاء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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَمَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ 117. وتكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 118. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا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 ونفق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني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 وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَوَتَّقِ اللَّهَ تَطْمَئِنَّ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أُولَئِكَ شَظَواً مَّكَانَهُ وَأَضَلُّ سبيلا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرُوا هُمْ وقوم نوح لما كذروا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتبنا للظالمين عذابا أليما وعابا وثمود وأصر عابَ الرَّسِي وَقُرُونًا فَإِنَّ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَدَبَّنَا تَسْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقُرَى الَّتِي أَمْطِرَتْ مَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رسولا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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعال بل هم أضل سبيلا أَلَنْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبَضًا يَسِيرًا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقَيْنَاهُ مِن مَّا خَلَقْنَا إِنَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا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 هذا كبير و هو الذي مرج البحرين هذا عب فرات وهذا للحن اجاج وجعل بينهما زرخا وحجرا محجورا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض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 قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقظا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسًا ۖ نَّفْسًا ḥَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولا 110. وكان الله غفورا رحيما 111. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا 112. والذين لا يشهدون ذورا واذا مضروا باللغو مذكور ما والذين اذا ذكروا بايات ربه لم يخفوا عليها صم من وعميا ما والذين يقولون رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا 117. وقعون فيها تحية وسلاما 118. خالدين فيها حسنة مستقظا ومقاما 119. قل ما يعبأ